أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وعصيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأخته لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلي لهم وسلم وزد وبارك عليه إلى يوم الدين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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً صديقاً يصدح لكم أعمالكم ويرفض لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة غلالة وكل غلالة في النار ثم أما بعد أيها الإقباط الكرام الأحباب فنواصل الليلة بإذن الله جل وعلا سلسلة فهده مختلف إن شاء الله تعالى نتكلم الليلة عن أو فوائد من فصة نبي الله زكريا وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى عن فوائد من فصة نبي إلي إسماعيل ونغلق هذه السلسلة سلسلة فهده مختلف ولنبدأ في التطبيق مع الاستعداد لرمضان من اللقاء الذي بعده بإذن الله جل وعلا اسألوا الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ما معنى ذو أن الاعداد لرمضان هيؤجن لإسبوعين لا إنما الاعداد هندخل من الآن للمفرد كنت أخنى من أول رمضان في معسكر مغلق عارفين المعسكر مغلق قبل هو قبل النهايات هو ده معسكر مغلق قبل النهائيات وإلا تدخل النهائيات تخرج من الأدوار الأولى لذا لازم يكون إعداد جيد فنبدأ الإعداد المفروض نكون بدأنا الإعداد لكن نتنى هذه استلسلة التي أسأل الله جل وعلا أن يرزقني فيها وإياكم الإخلاص والصدق وأن يعين رؤياكم على الاقتداء بهؤلاء الأنبياء لعل الله جل وعلا أن يكرمنا بحبنا لهم وباقتدائنا بهم ببشارة, ببشارة القرآن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 نبي يتعلم من الأحداث ذكر الله جل وعلا اسمه في القرآن سبع مرات في أربع سور ذكر في ثلاث منها قصته في سورة مريم في مطلعها كما تعلمون ذكر الله جل وعلا اسمه مرتين وبعدها في سورة الأنبياء ذكر الله جل وعلا اسمه مرة فيها وقبلها في سورة آل عمران ذكر الله جل وعلا اسمه في قصته ثلاث مرات إذا كده ستة المرة السابعة ذكر اسمه للذكر فقط من باب الاكتداء بالأنبياء في سورة الأنعام وبعدها قال الله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده نبي الله زكريا نستفيد منه عدة فوائد الفائدة الأولى بعنوان يرزق من يشاء بغير حساب يرزق من يشاء بغير حساب ثانيا فهب لي من لدنك ولي فهب لي من لدنك ولي ثالثا هو علي هي هو علي هي رابعا نبي الله زكريا العابد المحترف العابد المحترف خامسا وأخيرا يا يحيى خذ الكتاب بكوة فإن شاء الله تعالى سأضم أو أضم قصة نبي الله يحيا أو فائدة من قصة نبي الله يحيا مع أبيه زكريا ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه منكم صالح الأعمال أولا يرزق من يشاء بغير حساب هذه من أعظم التوائد التي نستفيدها من قصة نبي الله زكريا هذه فائدة تعلمها نبي الله زكريا وأصبحت بيدنة فهي فائدة تعلمها وتعلمها منه أيضا حين دقل نبي الله زكريا على مريم فإذا ربك جل وعلا يعطيها رزقا بغير حساب وبغير طلب وبغير مسألة إذ أنها تفرغت لعبادة الله جل وعلا هناك دعا زكريا رب هنالك دعا زكريا رب علم زكريا علما عينيا تعلّم زكريا لا بالكلام إنما بالفعل حين دخل على هذه العابدة الناسك التي تفرغت عبادة الله جل وعلا فإذا هي تعمل ما الله وربك جل وعلا يعطيها كما يقال الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم امرأة عبدت الله جل وعلا امرأة كاملة إنها مريم امرأة كاملة تعبد الله جل وعلا في محرابها تعمل مع الله تعمل عند الله شغال عند ربنا فأكرمها الله جل وعلا بأن يتمنى الناس أن يشتغلوا عندها هو ده بالضبط لو انت شغال مع ربنا الناس تتمنى تشتغل معك تتمنى تشتغل عندك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى من سر بخدمة الله سر الناس بخدمته من سر بخدمة الله سر الناس بخدمته فلو عملت مع الله انت شغال مع الملك ما تصوبش الله منه هيرزقك يا اخي اعرف ان رزقك مش هنا بفوق جيم فوق وهذا أقسم عليه رب العزة جل جلاله كما قال الله جل وعلا اسمع وفي السماء رزقكم وما توعدون فو رب السماوات والأرض فو رب السماوات والأرض إنه لحق إنه لحقكم مثل ما أنكم تنطقون حد شاكك أني بتكلم الوقت لما تيجي تتكلم وتسمع صوتك هل ممكن تشك أنك بتكلم أبدا المفترض أن يكون يقينك في أن الله سيرزقك إن عبدته وإن تفرغت لعبادته المفروض يكون يكون يقينك أكثر من يقينك أنك بتكلم والله جل وعلا أقسم على هذا بذاته العلية ولما سمع بعض الثلاث هذه الآية فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنظكون قال سبحانك يا ملك من الذي أغضبك حتى أقسمت بذاتك يعني في القرآن ربنا يقسم بالشمس بالقمر من روقع النجوم بحياة النار يعني السلام يقسم بأي شيء إنما هنا يقسم الله جل وعلا بباته فورب السماء والأرض إنه لحق ويؤكد سبحانه وتعالى مثل ما أنكم تنفكون فإياك أن يسهلك الرزق عن عبادة الله جل وعلا فالله يرزق من يشاء بغير حساب ومن خلال هذا العرغان يرزق من يشاء بغير حساب سنتعلم عدة فوائد من أنك إذا تفرقت لعبادة الله جل وعلا أعطاك الله جل وعلا من خزائنه ما لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال ومن أنك إذا أنفقت على الناس لا سيما طلبت العلم والمتفرغين للعبادة لا سيما طلبت العلم والعباد فإن الله جل وعلا سينفق عليك فلا تبتغي الرزق عند غني إنما ابتغ الرزق عند الغني فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له يبقى أنت عاود الرزق من عنده تعمل إيه تعبد ربنا سبحانه وتعالى فهذه مريم كانت متفلقة من عبادة في المحراط على طول مش مره وخلاص؟ لا ده على طول كل ما يدخل عليها سيدنا زكريا يلاها عندها فاجة بالسكن للشدى وفاجة بالشدى بالصير يلاها عندها الأكل ناجل شوق سكن فأمين جابهونك ده انت قاعدت ما اتحرك شوف ربنا يقول ايه كلما يعني مش مرة ولا اثنين ده على طول كلما دخل عليها زكريا المحراب وهي بتصلي بتعمل ربنا كلما دخل عليها زكريا المحراب. وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله معرفش جمه هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بغير حساب فليك بس عابد مع ربنا وهي أخيك سبحانه وتعالى وأن أذكر الآن الآن قصة شبيهة لما حدث لمريم التي كانت متفرقة لعبادة الله جل وعلا في امرأة في زمان النبي عليه السلام اسمها أم شريح أسلمت وكانت من السابقين للإسلام وأوذيت في الله جل وعلا أشد الإيذاء وصبرت وأغدوا عنها زوجها وأبناءها وصبرت وأرادت الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأدركوها وأسروها ومنعوها وحملوها على ترك الدين فأبد فإذا بهم يربطوها في جذع شجرة فوق جمل ويتركوها في رمضاء مكة ثم يسكوها عسلا حتى عطشت عطش شديدا ومنع عن الطعام والشراب عدة أيام تقول هي حتى ذهب سمعي وبصري وعقلي حتى ذهب سمعي وبصري وعقلي ولما أشرفت على الهلاك أغاثها الله صلى الله عليه كل يوم يقولها ترجعني الدين ولا نتركك تقول أنا لا, لا أرى ولا أسمع ولا أعقل وبعد بضعة أيام بعد بضعة أيام أغايتها الله جل وعلا تكون وأنا مربوطة مؤتقة على هذا الجمل مربوطة في جدعي ومربوطة على الجمل قد أصابني ما أصابني إذا بي أحس بذلو من الماء ينزل إليش فأخذته وشربت جزء منه ثم ارتبع لو شربت مرة وحدة تموت طبيا كده اللي اللي منع عنه الشراب مثلا خمس ست ايام اللي هم بيتوه في الصحراء ويجيبونه مية يشرب لو شرب مره راحه يموت فهو نزل علي بل هو شربت شربه ثم ارتفع قالت فرد الله علي عقلي وسمعي وبصري ثم رأيته يتدلى بحبل لا أرى نهايته فنزل إلي فشربت ثم ارتفع وبعد فترة نزل إلي فشربت حتى رويت ثم سكبت بقية الماء فوق رأسي وجسدي فقام الناس فواجدوني قد رويت قالوا من أين لك هذا قلت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب قالوا قالت فاتهم بعضهم يعني قالوا حد مننا هو لدل الشراب صعبت عليه فأنبي لدل الشراب فاتهموا بعضهم قالوا هيا نفتش جرابنا فبعتوا في جرابتهم فوجدوا الماء كما هو فرجعوا إليها وقالوا نشهد أن الذي رزقك وسقادي هو ربنا وربك نشهد أن لا إله لو أنك وأن محمد رسول الله ثم أخذوها وهجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يرزق من يشاء بغير حساب وهذا خبيب بن عدي رضي الله عنه الذي أسرت مكة مع زيد بن الدتنة وبعض الصحابة وغدروا بهم وقتلوا بعضهم ولما جاءوا إلى خبيب بن عدي وقد أسروه صلبوه على جدع خارج مكة ثم خرجت قريش لتنتقم من خبيب خرجت قريش بالرجال والنساء والأطفال وأردوا يقطعون جسمه وحي وتركوه قالوا فلما أتوا في اليوم التالي وجدوا عنده عنبا على فنه معلقا يأكل منه ووالله ما في مكة من عنبه وما وجد أسير خير من خبيب إن الله يرزق من يشاء بغير حسابه فالسيدة مريم كانوا مش هقول لك يعني كانوا بيتنفسوا من اللي يأكلها من اللي شربها لكنها اختارت الله فرزكها الله جل وعلا تخير كان يعنقنا مع بعض أثريع البلد والطائعين في البلد والصالحين في البلد مين اللي يأكل مريم مين اللي يتشرف بأطعام هذه العابدة كما قال الله جل وعلا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصموه يعني يعني يتنفسوا لدرجة الخصومة أنا اللي أكل لا أنا اللي أكل لا أنا اللي أكل لا أنا اللي أكل ليه؟ واحدة شغلة عندها وابنة الكل بيتنافس أن يشتغل عندها فيعمله ورع ميلي أكل فيكرم الله جل وعلا أن تخرج القرعة على نبي ذكرية ليضعم نبي صالحة من الصالحات قانتة من القانتين امرأة استحوذت على الكمال الأرضي في زمانها مريم ابنة عمران فتعلم ذكرية أن الله يرزق من يشاء بغير حساب عشان كده أنت خلاص إذا كان بيرزق بدون أسباب وبغير حساب وبدون مسألة أنا خلاص محتاج خلاص تعلم يا رب ارزقني ولد أنا عارف أن الأسباب ما تنفعش وما فيش أي حاجة يعني في الدنيا تنفع عندنا إن ما فيش أطباء كل الأطباء أجمعني ما فيش ولد وزوجتي كانت لطحير بس أنا عارف أنك بترزق بغير حساب يا رب ارزقني بغير حساب هناك دعا ذكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فجاءت البشارة له هو عرف إن رزق بقيمته لما يتفرر للعبادة عشان كذا تفرر للعبادة وقال يا رب انزقني فجاءت البشارة بنفس الكلمة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب هي كانت بتعمل ايه؟ بذعبه ربنا في المحراب كلما دخل عليه زكريا المحراب قال عمل, عمل محراب جنبها واحد يصل صلاه بترجى وهي بالمحراب اصلي في المحراب ربنا يرزقني في الفعل لما عبد الله جل وعلا في المحراب رزقه الله جل وعلا يرزق من يشاء بغير حساب رزقا من الله جل وعلا بدون أسباب ورزقا كذلك من الناس امرا من الله جل وعلا أن يعني يعني يجعل الناس قلوبهم متعلقة بهذه المقام فيتشرفوا بإنفاق عليها فسخر الله جل وعلا لها من ينفق عليها نعيم سبحان الله لما قلبها مال أو خاف من الناس الرزق اللي كان بيجي بدون سبب الوقت لازم ييجي بسبب كانت في الأول مشغولة بالعبادة بس لفت مغى حد ولا فتنا أتكلم انسان خلاص مشغولة بالله فقط ينزل على رزق بغير حساب لما حملت وربنا رزقها ولد برضو بغير حساب وبغير أسباب خافت من الناس ووضعت الولد خافت عشان كده ربنا على إيه وهزي إليك دا كان قبل كده التمر يوزي عليه بدون حاجه يلاقي ربنا يقول له ويهي لسه وضع وتعبان ومسحك تتحرك يقول له وزي إليكي ووزي ايه بالجزء أنا عادة بس طي رفضا بأي جزء نخلة انت وثلاثة اربعة انت وعشرة وتعاول تهزب تارب طب ازاي مرأة خامت يزع نخلة لا دا انت عشان تتعلم انها لما كانت مع الله فقط كانت ترزب بدون أسباب لكن لما يعني خافت من الناس خلاص يجب في أسباب بقى. وعذّ إليك بجرع النقلة تساقط عليك رطبا جليل فلو كنت على على قدر تعلقك بالله جل وعلا وعلى قدر عبادتك لله جل وعلا وعلى قدر اتصالك بالله جل وعلا وعلى قدر اعتمادك على الله جل وعلا وتوكلك على الله جل وعلا على قدر رزق الله الذي ينزل إليك بغير حساب وبغير مسألة وبغير إشعاط نفس يرزق من يشاء بغير حساب عرفت استمل رزقه التفرغ للعبادة كما قال الله جل وعلا في الحديث الكدسي وفي مسند أحمد من حديث أبي ورية وصحاها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل وعلا يا ابن آدم تفرغ لعبادتي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقر فلو أردت أن يسد الله فقرك بل وأن يغنيك الله ستفرق فض نفسك لعبات ربنا وأنا كان في غضة منصورة من حوالي سنة تقديبا بأنوان أبواب الرزق هتفقدها ماذا كده بمسأل قلت لهم تخيل مثلا لو مسجد المسجد ده مسأل له حوالي عشر أبواب يعني ده واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 عشر أبواب وبعدين يوم الجمعة خمس تلاف واحد داخلين فيه لقيت خمس تلاف واحد وقفين على الباق ده إلا عشرة ومقسمين نفسهم على باقية الأبواب كله مصمم يدخل الملاد خمس ما معدى عشرة بس قالوا ايه للمجانين دول ما الابوه في راحوا ايه من الابوه سول على الوافين على الباب دي ايه دول يعلم ايه اللي متضحمين دول هو ده ده باب الرزق اللي الناس كلها لها عليه عشان كده تسمع الناس ايه لها لانا باخد رزقي بعرق يبينش وباخد رزقي بطلع روحي ليه ده ضحمة تمشوا في مناكبها انما عندك ابوه تانية منها باب التفارق للعباد عشان كده دايما بدعوا انك اشتغل الصبح لغاية الظهر او لغاية قبل العص او لغاية العص مع باك تامتيه في ملاجبه خليك مع المجانين يا سيد مش مشكلة مش مشكلة خليك مع العقلاء بس لغاية العصر بس لو زوجت من ابنون انما بعد كده خش من الاباب التانية وانت عملك باب سيدة الرحم مسيدنا زكريا كان قريب سيدة مريم فكان بيصل رحم كان بطعيمها ربنا يا رزق ومن أحب أن يعظم له في رزقه زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يعظم له في رزقه وفي رواية من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في إذري فليصل رحمه فكن بنفق علي رب عليها ربنا أنفق عليه كان بنفق رحمه ربنا وستعليه رجله فعشان كده أقول لك من أبواب الرزق التفرغ للعباد إنك تقعد شوية في المسجد تعود نفسك كده الصبح شغل اللي فامشي فينا وبعد العصر ذكر الله على أقراض القآن وبعد المغرب حضور مجالس علم تفرغ عبادك وبعد العشاء صلة أرخان يبقى فيه أبواب تانية للرزق في باب لقيام الليل تقوم تستخر ربنا يمتك بالمال والزوجة وغير ذلك فهناك أبواب من ضمن الأبواب التفرغ العبادة لله جل وعلا كما قال الله جل وعلا يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غينا وأصد فقراك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقط صحابة كمشاغرين النبي عليه الصلاة والسلام مرضى عليه وقت لما انشغل بالعبادة وبدأ الجهاد ما ما عادش عنده وقت لا يتجلى في الأسواق ولا إنه يعني يرى أغناء ولا إنه يعمل أي حاجة خلاص ما عادش وقت ربنا ينزف قال له ما تيلأش انت انشغلت بقى بالعباده وانشغلت بجهاد الزبير ده خلاص كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في سنن أبي داود من حديث ابن عمر وصححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاه قال بعثت بينادي الصناعه بالسيف حتى يؤبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم الفومين صحابه لما قرروا يجهات النبي عصان بعثهم البحرين والأمير بتاعهم أبو عبيد بن الجراح بعث معهم إيه ده رحين يجاهدوا يقتلوا وقال جم المدينة رحين البحرين ثلثمت واحد ثلثمت صحابة النبي بعت معهم إيه كي استمر هو ده العت كله هو ده الأكل كي استمر طب كان بيأكلوا ازالشه بيسألوا الصحابة انتوا قلتوا بتأكلوا ازالشه تلتميت واحد في كيس تم بقول كان ابو عبيدة يعطينا التمرة لثلاثة التمرة على كم طب بيأس سموات زي طبع كن فاكر انه لو انه لو كلوها التلاثة طب وبيت الطهري يعملوا بايه هو ما رجعين يعملوا ايه لا كان يعطينا التمرة لثلاثة نمصها ونشرب عليها الماء خلص وراحين يجاهدهم مش رحين بقى مستنين أكل هناك. رحين يحاربوا ويجعب فراحهم ملأس قتل رجعهم لغنائم ولا أي حاجة فبياكلهم ايه يا رب احنا صحابة نبيك عليها انخرصنا الجهادي لسبيلك وأنت طبع حالنا طبعا خسوا ومشتنين أكله وتعبانين ومستنيين. خلاص تعبين قال فأخرج الله لهم دابة من البحر تسمى العب هو دبأ يرزق من يشاء بغير عزاب لا واحد معه سمارة ولا واحد معه جابة ولا واحد معه وشحة ربنا أمر البحر أمر حوت يخرج من البحر قدام الصحابة يعني كلي بحنانة كلي الحوت خرج خرج قدامهم عشان يكيوه قال فبقينا خمسة عشر يوما نأكل منه حتى ثابت إلينا أجسادنا تخنوا يعني رحين خسين رجعوا من إيه انت خنمتوا ونام لا رزق يرزق من يشاء بغير حساب خمستاشر يوم التلتمية يأكلوا منه الحد شكله قد ايه يقول كان ابو عبينا يجتمع مع اهل مشورته في جحر عينه يعني ابو عبينا كده يجمع العشر اللي هم بيشورهم في مسألة الجهاد يغش ويعودوا كده في القوضة دول حتة العين الحدر العين يعود بواه العشر يجمعهم وقال جاء ابو عبينا باطول رجل فينا ف اجلسه او اوقفه على اطول جمل فينا ثم مضى تحت عارف الاسمها ايه فبول جاء ابو عبيدة باطول رجل فينا فاوقفه على اطول جمل فينا ثم مضى يمر تحت ضلعها كما ادركه بيده عارف الضلع بتاعه ضلع المكوس كده لكن بأطول جمل وأطول رجل وليه فوق ويمدي إيه كده ما تمشي الطرف اللي فوق ضبالع بتاعه بس يرزق من يشاء وبيغلي حساب. خليك شغال معاه يرزقك منين ما تسألش هيوعب بقى تقول اه اشتغل مع ربنا يبقى هيجي لي من منين اه يبقى الارض هتغلى وهبيعها هارزق لا مش هتغلى عرف ليه؟ لأن ربنا قال يرزق من يشاعه بغير حساب وقال ويرزقه من حيثه لا يحتسب. المكان اللي انت بتفكر فيه مش هيجي منه ففيحصل ايه يبقى ان شاء الله هتيجي الملحة لا مش هتيجي الملحة يبقى الدلار هيزيد والفلس هتزيد وهكسب لا الدلار مش هزيد يبقى مش عارف هورس لا مش هتورس قبل ما يمود هيبيع الارض هو هيجي لك رزق من حيث اللي هتزل تحتسب. ما تفكرش فكر في عبادة ربنا يا ربنا يرزقنا بغير حساب هذا علاء بن الحضرمي برضه من صحابة النبي عليه وسلم. مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خرج للجهاد بسبيلا. فأذهبو ورجعوا ولم يغنموا. فناموا وقاموا فإذا بسارحتهم جميعا تنفلت عنهم يعني آمنوا. قاعدين في, في الصحر، بيعملوا في الصحر عشان ينامهم، بيحطوا الإبل والأغنام في النص وإنه محاولة. فناموا، ناموا ما لقوش أغنام. الخيول جرت، والأبقار فرت، والأغنام طفرت، والمش عارف كل معوش حد خلاص. فبناموا إيه؟ هما في الصحر. قال العلا بن الحضرمي جمعوا ما معكم من ماء فجمعوا الماء وأمره قال توضوا به فتوضوا به قال فصلى بنا الفجر ثم قال أيها الناس إني داعي منكم اللهم إنك تعلم أننا صحابة نبي ما خرجنا إلا للجهاد في سبيلك اللهم إن كنا خرجنا ابتغاء مرضاتك فرد علينا سارحة يقول فوالله ما أن النهار حتى خلق الله لهم بحيرة ماء عذب بحيرة دم خلقت في صحراء بحيرة ماء عذب فعرفت الأغنام رائحة الماء من بعيد فجاءت الأغنام والابل والأبقار والخيول إلى مكان الماء قال فوالله تفقدنا أمتعتنا فما سقط سوت من على فرس كله رجع كله وزيادة محيرة ماء عزت اشتغل مع ربنا ما تقلقش اشتغل وربنا يرزقك أيام الامتحانات احضر محاضرة أيام الامتحانات تذكر القرآن أيام الامتحانات حافظ على قيام الليل ترزق التوفيق والسداد والنجاح من الله سبحانه وتعالى فتفرق لعبادة الله جل وعلا يرزقك الله جل وعلا بغير حساب عشان كده سيدنا زكريا اتعلم الدرس ده من مين السيدة ماريام عمل هو وقعد في المحرار ودع ربنا لولد رزق الولد عمل ايه خرج للناس يا جماعة انا لما عبدت ربنا ربنا رزقني والسيدة ماريام لما عبدت ربنا ربنا رزقها اعبدوا ربنا فربنا قال له قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وقال لهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية يعني للنهار سبحوا ربنا وعبد ربنا يرزقك هي دي اللسانة إنك تعبد ربنا يرزقك إنك تتفرد عبادة الله جلو علي يعطيك قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بعدها ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق في الكوة المتينة سبحان الله ليه الآية دي تيجي بعد لي ليه آية العبادة بعدها على طول آية الرزق عشان تعبد ربنا يرزقه ده تعتمد على الإسباب وعلى الفهلاء وعلى مش عارف دراسة الجدوى خلاص توكل على نفسك تنسانا الدنيا مش هتاخذ إلا أن ربنا كترهولك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى الترمزي من حديث أنس وصححه الشيخ الألباني وإحما الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همه فهو مشغول بس ابتعت ربنا وإن ربنا يرضى عنه وإن يوصل للآخرة بنجاح من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمه تعبد ربنا وتهرب من الدنيا تجرب ربك وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدره الله له تعبد ربنا كنت يوم الخميس الماضي أعمى بعض الإخوة تجار متكترة وكلمة عن العمرة يعني كفاية عمره أصلي العمر وقت تتكلف في شهرعة تلاف وثمان تلاف وعشر تلاف و... ما أنت بتروح رحلة بالصيف لشرم الشيخ والغرباء والساحل الشمالي وال... وال... تروح تصيف بألاف مؤلف هيا دلو تقولوا يا أخي النبي عصان بيقول تابعوا بين الحج والعمر يعني اعبد ربنا هنا. تابعوا بين الحج والعمر زي حج عمر ده تلاتين ألف وسبعة تلاف ما ازا... تحسبش جدا تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما يمفيان الفقر والدموع كما ينفي كيرو خامة الحديد والذهب والفضل عشان كده اللي بيروح عمره فإيه بيروح على طول ليه خلاص هو تعود روح تعود مع ربه العبادة هناك فأكرمه الله جل وعلا بأن يتعود الرزق قبل أن يذهب الله الرزق دي تابع بين الحج والعمرة يرزقك الله جل وعلا هذا حاتم الأصم كان يتابع بين الحج والعمرة كان يتابع بين الحج والعمرة فأراد الحج سنة ورزقه قليل فاستشار أهل بيته فأبوا عليه إلا واحدة من بناته قالت له يا أبتاه إن كنت أنت الذي ترزقنا فكن معنا وإن كان الله هو الذي يرزقنا فاذهب فالله لا يضيعني خلاص زي ما السيدة هاجر وهي بالصحراء الصحراء سيدنا إبراهيم إذا لك شوية مية وسامة ومشي تعالي في رح فيه مردس رح فيه قال الله أمرك بهذا قالت قال, قال. أولهما نعم قالت إذن لن يضيعني خلاص قال هل رسك منين مياه غرتيت من تحت الأرض، وانتم الناس حواليها، وتمنى والجنة سما، خلاص ن نديكي أثلا ونديكي أغنام ونديكي ت أذانين ليش هم ما تزلل خلاص خلاص قالها الأنس وجالها الماء وجالها الأكل يزق من الله وخذ يرزق من يشاء قوي يا عشان كده حاتم الأصم أخذ بكلام ابنته الصادقة ثم ذهب. قلل الطعام، قلل الشراب، قلل الرز، جاءت الأم والبنات إلى هذه البنت فين؟ في نكت في نشوب كان في آخر يقول لي أخ طالب علم متزوج فكان يحاول مبلغ من المال كل شهر كده جيب بكتب يقول لي كل ما جيب كتاب أرجع البيت مثلا أكون آبد أو أكون جيب مثلاً ترتر بعكتب أروح يرعون عكنا نبي البيت. الزوجة ما تتبخش وتقول العيال يا أولاد أبو جاء بكتب كله كتب هلنا لله من يرجعون فالناس متعلقة بالمديات بالدنيا فالبنت بكت أدلها فين الرزق بكت فدخلت غرفتها وبكت وقالت اللهم إني أحسن الظن فيك فلا تخيب رجائي أمامهم تقول فوالله ما خرجت من الغرفة حتى مر أمير البلدة على بيت حاتم الأصم وكان في أطراف البلدة رجع من رحلة صيد وقد أصيبوا بالعطش مع جنوده فطلبوا الماء فجاء لهم بماء بارد من بيت حاتم الأصم فلما أحس الأمير بالري بعد العطش أخرج ما في جيبه من دنانير ذهبية وألقها في بيت حاتم الأصم ثم قال لجنوده من أحبني فليصنع صنيعي فتكوم في بيت حاتم الأصم كومة عظيمة من الذهب ثم مضى الأمير فسر أهل البيت ودخلوا إلى الفتاة يخبرونها ويبشرونها بالرزق الذي أتى فزاد بكاؤها قالوا ما يبكيكش وقد جاءنا الرزق قالت سبحان ربي عبد من عباد الله نظر إلينا فاقتنينا فكيف لو نظر الخالق إلينا يحتاجين يا أخواننا والله يكون عندنا بس يقين يقين بس خليك معاه يرزقك اتصل به يعطيك هو الغنيج هو الملك وهو ملك غنيج وفوق أنه ملك وغنيج كريم يحبه اليعط بس خليك معاه اشتغل عنده يعطيك من حيث لا تدري ولا تحتسب يعطيك والله باتصالك به وتقواك له من حيث لا تدري ولا تحتسب فأنفق كما أنفق زكريا على مريم فأنفق الله جل وعلا عليه وسلم وما تنفق من شيء فهو يخلفه وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو سبحانه وتعالى هو خير الرازقين لا سيما يعني ده رسالة بقل لدي تلاقي واحد ضعيف كده مسكين انت عارف جنبك يعني مش عاقل لولوه عارف يشتغل ولا زي ما ربنا قال يحسبهم الجهيل وأغنياء من التعفف تعريفهم بسيمهم لا يسطلون الناس الحاف دول مش عارفين يشتغلوا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربة في الأرض شوف واحد زياله ضعيف كده مسكين واعطين وانتظر الرزق مش بقول لك شوف جرق لا انتظر انتظر الرسل يقينا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم وراه بخاريه في الأدب المفرد من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغوني في الضعفاء فهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم يعني ادي للضعفاء والمسكين لسيما إن كان طلبة علم ينزقوا الله جل وعلا هتقول للنبي عليه السلام جالوا اثنين واحد شغال والتاني قاعد بأخذ ربنا مع النبي عليه السلام فاللمحترف اشتاكر للنبي عليه السلام فالنبي قال للمحترف اللي شغال قال له أخوك أو أنت أعبد منكوه وقال للعابد أخوك أعبد منه لا هذا من الصحيح هذا غير ثابت إنما الثابت الصحيح في سنة الترمزية من حديث أنس بإسناد صحيح أن محترفا شكى إلى النبي عليه الصلاة أن أخاه يتفرر العبادة والذي ينفق عليه قال النبي عليه الصلاة للمحترف لعلك ترزق به يمكن لما تنفق عليه ربنا الزفق فعود نفسك أيها الأخي حبيب عود نفسك إذا أردت رزقا, إذا أردت رزقاً. عود نفسك إنك تعبد ربنا تتفرق شوية العبادة ربنا يجيلك الرزق مني لا أعود تجوز؟ مين اللي عاوز فلوس مين اللي عاوز شقة وطبعا مفيش مين اللي عاوز عياد فيش حد لازم كل واحد منه يكون عاوز حاجة من دول اقعد شوية كده مع نفسك تستخفى ربنا الف مرة واستنى بزق ما تجربش ما تجربش لانك لو جربت مش هينفع فالله لا يجرب ولا تكن يعني كالرجل اللي كان لوجار صالح كل ما يخرج جنيه يرجع له عشر يخرج جنيه يرجع له عشر فقال صحبه والله جاره قال له شو هذا طب أنا معايا كم وقت عشر جنيه أخرج جنيه يبغى بين معه كم تسعة يرجع كم عشر يبغى كام صعب أهو بحسبها كده فخرج جنيه الأول ما جاش. هل يمكن ده طلع قوت طيب نخرج واحد ثاني مش مشكلة يقو بقي تمانية ويرجع عشر وثمانتاشر يأبنا مش مشكلة خرج جنيه ثاني برضو رجعش، التالت خرج العشرة مرجعش ما ينفعش جربة بلا ما ينفعش إنما تعبد الله جل وعلا وكن على يقين أنه سيرزق فاللي عاوز فروس واللي عاوز شقة واللي عاوز زوجة واللي عاوز دنيا وآخرة يستغفر ربنا قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارة يجب لك أرض حلوة ونزل لك السماء ترويها كمان ويرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم بأموال و... وبنين بنيين زمان لازم تكون زوجا ولا هيجئ عيال من جر يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات أراضي وأطيانا وأجعل لكم أنهارك ما لكم لا ترجون إلى الله وقار فإذا أردت أطلب منه ما تصحبش بقى واحد غني عشان يعني إيه يبقى يعني المحمول لما يقلب عندي يدهوني وما تصحبش واحد مش عاب إيه عشان لما يقلب له يا معاه لا لا لا لا تركن لمخلوق إنما اركن إلى الركن الرتيم اركن إلى ربك سبحانه وتعالى كما قال الأول لا تركنن لمخلوق على طمعي فإن ذلك نقص منك في الدين لم يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين فلا تصاحب غريًا تستعز به وكن عفيفا وعظ حرمة الدين واسترزق الله واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون واستغنى بالله عن دنيا الملوك. كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين قال تعالى فبتغوا عند الله الرزق عنده بس فبتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون هو الذي سيرزقك رزق ورزق النملة في جهرها ورزق سبحان الله إخواننا سبحان الله فعلاً وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستبناعها عشان تطلب رزق منه بس منه بس اللهم لا تجعل في رزقنا بيننا وبينك أحدا اللهم لا تجعل في رزقنا بيننا وبينك أحدا اللهم لا تجعل في رزقنا بيننا وبينك أحدا اللهم, رزقنا وبينك أحدا اللهم ارزقنا رزقا واسعا يرضيك علنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك واغنينا اللهم عن من أغنيته عنه رجل يأكل في بيته لحما مع أبنائه فتأتي حمامة لتنزل في وسط البيت لتخطف خطعة لحم ثم تهرب هو الحمام بيأكل لحمه خطفت لحمه وهربت فنظر إليها الرجل قال والله لأتبعنها واخد اللحمة ذي لي قال فحطت على عش في أعلى شجرة فقلت والله لأصعدن عليها وأعلم أين وضعت هذه اللحمة لا فرص الحمان واجب أقول لحمة قال فصعدت فوجدت عش فيه حية عمياء سخر الله جل وعلا الحمامة أن تأتي لها بالرزق الحمامة عملت للحية عش تأتيه خلاص الأكل والشرب يجي لها أمر من الله الحمامة دي مسخرة إنها تطعمها فالله قادر أن يسخر لك من يطعمك ويسكيك إن كنت معه ولكن اطلب منه فبتغو عند الله رزق ويعبدوه واشكروا له قال تعالى اسمع أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لده في عتو ونفور لو ربنا نسك عنا في رزق مين يرزق عنا ولربنا فتح لك مين يمنع عنا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده اسمع قال تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض فإله معه الله كلها توبرهانكم إن كنتم صادقين فبتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له محتاج حاجة. مش تاج حاجه لما ضيف وانت م... يا أخي حكومة الله انت مرتب مرات تجري فلان الله يا امري عيال عاوزين عاوزين دروس عاوز كل ما يجيلك واحد انت هتشتكي يا أخي ده نور الله ينتأم منه من نور باربعين جنيه وقال للمية ربنا المية احنا بلد النيل ربنا ياخدهم مية بخمسين جنيه كل ما يجيله واحد يقعد يشتكي، يا أخي ما تشتكي له بس يرزقه ده عشان دخلت مدارس وعشان أجيب بس لعلي مرايل عاوز متين جنيه واجيب فلوس منين يا ربنا ياخدهم تسمع ثول للنهار بيتسخط على الحاجة ومتسخط على الوزراء ومتسخط على ال... على الناس وبتسخط... لا لا لا لا تطلب إلا من الله ما تشتكيش إلا إليه يجينك حد الحمد لله الرزق إليه الحمد لله في نعمة أي خدمة الحمد لله لا والله في عصر أنا... ربنا فقط عليه أوسر لأن في نعمة كبيرة يرزقك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد كما في الحديث الصحيح الذي رأى ترميزيه من الحديث المسعود وصحاهه الشيخ البني ورحمة الله تعالى ونفس الحديث ده هو, يبقى هو الرسالة المهمة لله قال النبي عليه الصلاة من نزلت به فاقة يعني يعني هذا محتاج من نزلت به فاقة فأنزلها الناس لم تسد فاقته هو محتاج كل من فلان منه من حيان يديره فلان يديره فتح الباب يفضل في إرت العمر كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ومن فتح أو وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقط يفضل في إرت العمر ويسأل الناس حديث بكبشة الألماني الألماري لأن رأى إمام أحمد في المسند والتنميزي في سند والنبي يقسم ثلاثة أقسم عليهنا منهم ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب باب يبضل فئرة العمر يبضل يشحط العمر يبضل يسأل الناس العمر يبضل فئير قال النبي عليه السلام من نزلت به فاقة فأنزلها الناس لم تسد فاقة ومن, ومن نزلت به فاقة فأنزلها الله أوشك الله تعالى له برزق عاجل أو آجل أوشك الله جل وعلا له برزق عاجل أو آجل سيرزقه الله جل وعلا أو آجل أنت ممكن لو أنت رزقت الوقت تفسد يبقى ربنا يعني إيه يأجده لك شوية قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لو بغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر فممكن أن أنت يقول الرزق جالك كنت مع مع أخه حوالي سبق أيها بقول لي أنا بقول له الآن دي ولو بسط الله الرزق ولو بسط في الأرض قال لي فعلا قال لي و أنا في الكلية كالنفس في عربية كالنفس كالعربية بقول لي كان مستعدة نزل عن دين عشان العربية قلت سقطة بقى أنا أسألك بالله لو كان الجتل داخل العربية في الوقت ده دخلتك للجنة ولا دخلتك النار قربتك من ربنا ولا بعدك عربنا قال لي لو كان الجتل كنت داخلت جهنة أنا كنت ناوي نفسك عربية أركب بنات وروح لسحن الشمالي وأعمل كذا وأعيش باللفظة قولوا أعيش بس كنت فعلا هموت وأدخل جهنة الحمد لله ربنا ما تدهنيش تعيث الوقت عند العربية الحمد لله استخدمها بطاعة الله لو كانت جت لزمانك وتحلت بقى جهنم الوقت لعلها أنت كنت سبب في دخول الجنة فعلا انت لو كانت جتت الفلوس ايام زمان كممكن تضيل كممكن تقول قراص اصير بقى في اوروبا وشت في جنوب افريقيا ومشعلك مت عمق وتضيل الوقت جتت الفلوس أعملت بها عمره محبيت وربنا كرمت قتلك اترس في الوقت المناسب فلو ما قتش ما تقلعش فالله جل وعلا سيعطيك إما رزقا عاجلا أو آجلا لكن اتصل به سبحانه وتعالى رسالتي يرزق من يشاء بغير حساب ارجع بقية الرسالات لقاء القادم لأن رزق الموضوع طويل فلا أريد أن يعني يعني أن يمر علينا فأنا أحب نبي الله زكريا وأحب أن أستفيد منه وارجعه بإذن للأنجلوعالم اللقاء القادم أهل الشيش أستغفر الله تعالى أن يرزقنا بركة الوقت يعني الوقت الوقت بركة فنسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم بركة الوقت واسأل الله تعالى أن يتقبل منه من قصار الأعمال تم هذا القدر في هذه الليلة وتم يريد النجلىوعالم في السبت القادم وقبل أن نفارق هذا المقام يعني أدعوكم ل لعدة اشياء الاولى ان شاء الله تعالى بداية من اللقاء القادم في درس الاربعاء في مسجد فردوس سنتحدث بابن الله جل وعلا عن فقه الصيام ان شاء الله اللقاء القادم يعني في اوله نختم بقية فقه الوضوء ونبدأ بابننا ايضا باللقاء القادم في فقه الصيام لنتعلم فقه الصيام على امتداد ثلاث لقاءات للأربع القادم والذي بعده والذي بعده ثلاث أيام للأربعاء قبل رمضان نتعلم فيها بإذن الله جل وعلا فقه الصيام وأنتم تعلمون أن هذا فرض أن هذا فرض عيني على كل مسلم داخل على رمضان أن يتعلم فقه الصيام فبإذن الله جل وعلا من لقاء القادم سنتعلم فقه الصيام ونسأل تعالى أن يبقه رئيكم في الدين وبإذن الله أيضا في الجمعة القادمة خطبة في نفس المسجد مجد الفردوس الدوس الله تعالى أن تقبل منا مِنْكُم صالح الأعمال وأن يعلمَنَّ إياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمَنا وأن يزيلنا عِلمَ وأن يتقبل منا مِنْكُم صالح الأعمال وأن يرحمَ أبا أنا أمّهاتنا ربَّ خمُهُما كم سبحان ربي رب العزّ ذا صفوَنا على المسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله مسلم وبارك على نبي محمد الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله صاحب السؤال يجيب بين يديه السلام عليكم ورحمة الله